قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا ماءيده من السماء تكون لنا عيدى تكون لنا عيداً لاولنا وآية من وارزقنا وأنت خير الراجقين قال الله إني منزل ما عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه على بلاب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 صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم